إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أجناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبكل يتامى حتى اذا بلغوا الاكفاء فانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستحفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو ترقوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فإن كن لساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فإِن تَبَّ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بَعْضَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ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 حرمت عليكم أمماتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتُمّاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نساءكم وأمّات نساءكم وربا أئبكم التي في حجونكم من نساءكم التي دخلتم بجن فإن لم تكون فإن لم تكون دخلتم بجن فلا جناح عليكم وحنايل أبنائكم الذين من أصلابكم وحنايل أبناء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 نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوا نصيبهم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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واعجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَإِنْ تَقُ حَسَنَتَي يُضَعْفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهُمْ أُولَئِكَ شِيدًا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 ثُمَّ مِمَّا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورا ألم ترَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَهُونَ بِهِ أَن يَتَوَلَّوْا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السُنَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيُمّ بَأَلْسِنَتِهِمْ مُطَاعِنًا فِي الدِّينِ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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 فسكم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لقوم الرسول لوجد الله تواب الرحيم فلاو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 كُم لَمَن لَّا يُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شهيدا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 حَسْبُ اللَّهِ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ الْحَسَنَةِ يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةَ السَّيِّئَةِ يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَإِذَا حُيّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعلى الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله أفورا رحيما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 وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَاضَ مَن كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِكِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَع أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا الرَّحِيمًا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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسك وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا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 يدعون إلا شيطانا مريدا لعنك الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولئذ لانهم ولئما ين نهم ولا أمرا نهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرا نهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر قسرانا مبينا يعدهم ويؤمنهم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 وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الانفس الشح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 مذبذبين بين ذلك لا إلَّا أولئك ولا إلَّا أولئك وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا سُقِدِّيَّ أَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلَ إلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيٍّ إلَيْ صَراطٍ مُسْتَقِيمٍ